ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المعد ست في القرب وَمَيَّقُ تَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُ ونفترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمسو الله الباطل ويحق الحق بكلماته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 ولو بسط الله الرزق بعباده لبغه في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيرٌ بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالرَّضِي وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِنْ ذَابَّ وَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما في الأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كلعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور